أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين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 خير إليك السعد قد جاكي من كل جمال وذاك الحسن مسراكي هذه تغارد أسرار لها ألكون في الخير باتت أدام الله مسعاكي يا أرض خير إليك السعد قد جاكي من كل جمال وذلك الحسن مسركي هذه تغارد وأسحر إن لها ألقون في الخير باتت أدام اللهم سعكي اليوم يوم زفاف بات يرقبه من سار مع تجلا الحسن يلقاك قد أشرقت روحي البيضاء وابتهجات مما أتيت ولحن الحب أرواكي فلتصعد في سماء الخير وانطلقي وليبلغ القمة الشماء مرماكي من قلبي يا رحدي لست أخنقه إلا لأبعث بعد القول من داكي يروح يارى ونبوض القول في ومق لله أنت وما بالخير أحلاكي هذه التحايا إليك الآن قد برزت تهوى رؤاك وعينك